أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ وَلَدَا أَطَلَّ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُودُّ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 سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذَاءً فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ عد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم مردا لا يملكون الشفاعه الا لمن تَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّدْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ قل الضو وتخر الجبال هدا ادعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السموات والارض الا يروح مانع عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد